يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ موسوعه ن ا لَا النابلسي للعلوم الاسلاميه ََ ل ل ع ّ اسماء الله الحسنى رَبِّكُمْ ّ و ج ن ة عرضها ا ل س موسوعه ا ا ا ل أ أ ر ض ا ل ي ن ا ل س ي ل ل ع ل و ن في ا ل س ر ا و ا ل ا م ي ه والذين إذا ف ع موسوعه ا فاحشة النابلسي ل ه ف غ ف ر للعلوم ومن يغفر الاسلاميه ذ ن و و ل م ي و س و ا ع ل ى م ا ف ع ل و ا و ل م ي ع للعلوم م جزاؤهم ج ن ا ن ه ا ا ل أ ن ه ا ر خ ا ل د ي ي ن ف ه ا خ ا ل د ي ه موسوعه النابلسي ا كان ق م ك هذا بيان للعلوم ة ي ن الاسلاميه الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم ق ر ح فقد مس ا ل ق و م ق ر ح مثله ل و ت ك الأيام ن د ا و ي ه ا ب ي ن الناس و ل ي ع ل ل ل م ا ه ا ل ذات ي ن ن آ م و و ي خ ذ م ن ك م ش ه د ا ع ليمحس ا ل ل ه ا ل ذ ي ن آ م ن و ا و ي ح ق ا لكي لا اريد ان اصابكم بهذا الكمال ونعمه ا ل ذ ي ن ج ا ه د و ا م ن ك م و ي ع ل م ا ل ص ا ب ر ي ن ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أ ن تلقوه فقد ر أ ي ت م و ه أ ن ت م تعظمون و ولقد ن ت م ن الموت من قبل من تلقعوه أن و ل ش ر ك تمنون الهدى م شركه د ع و ي فقد ر ر ب ح و ه و أ ن ت م ت ظ ر و ن ا م ح م د إ ل ا رسول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 نبي قاتل م ع ه ر ب ي و ن كثير فما و ن و ا ل م ا أ ص ا ب ه م في س ب ي للعلوم ا ل ه وما ض ف و وما استكانوا و ا ل الصابرين ه يحب الاسلاميه كان ق و ه م إ ل أن قالوا ربنا اغفر لنا و إ س ر ا ف ن ا في أ م ر ن ا وثبت اقدامنا وانصرنا, وانصرنا على القوم الكافرين فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب ا ل آ خ ر ة والله يحب المحسنين يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن تطيعوا الذين كفروا يردكم و ي ر د و ك ه الهدى شركه م دعويه في قلوب غير ا ا ل ربحيه بما ذات ب ل مضمون ا ز ل به س ا ن ا ت م ا ل ع ي لفضيله الدكتور محمد ن